بسم الله الرحمن الرحيم قَسِيم تِلْكَ آياتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتْلُ عَلَيْكَ مِن نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَونَ بِالْحَقِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم, أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون واوحينا الى ام موسى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 فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين وقالت امراه فرعون قروة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى ان ينفعنا أو نتخذه ولدا او نتخذه ولدا هم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إذ كادت لتبدي به لولا أرو بقنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصه فبصرت به عن جنوبهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضيع قبل فقالت فقالت هل أدل على أهل بيتي يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون فردناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ان تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد وما تريد أن تكون من المصلحين.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 العالمين وأن ألقي عصاك فلما رأها تهتز كأنها جان, كأنها جان ولا مدبرا ولم يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم اليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين قال رب اني قتلت منهم نفسا فخافوا ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي فارسله معي يرد أن يصدقني اني اخاف ان يكذبون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 سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن شاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون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 ولكننا أنشأنا قرونا فتقاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لِتُنْذِرَ قَوْمًا لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا فَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَوْلَا إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا قالوا لو أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله هو منه ما أتبع اتبعه إن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 مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا, وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين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 فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَاءُلَئِ الَّذِينَ أغوينا, أَغْوَيْنَا هُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرْوَأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَانَا يَعْبُدُونَ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 ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه من هو أشد منه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته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 ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد